الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما جاء في المجموع وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط. بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر. وزعم جهم ومن وفقه أنه يكون مؤمنا في الباطن. وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون ايمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر وهذا باطل شرعا وعقلا كما قد بسط في غير هذا الموضع. وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما من يقول بهذا القول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح والقلب المؤمن صالح فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يؤمن إليه ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلاتات لسانه كما قال عثمان رضي الله عنه. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط. فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه والحمد لله رب العالمين